بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر